الغراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عما يتساق بَأِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نومكم سُبَاتًا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 وَسَيْرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَأْوَى لَا بِفِينَا فِيهَا أَحْطَابٌ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا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 فَذُوقُوا فَلَزيدًاكُم إَّا عَذَبَ إِ لِلم تَقْينَ مَفَزًا حَدَ إقَو النب وَكَوعبَاء الترابَ وَكَسَ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 ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينفور المرء ما قدمت يداه ويطول المكافير يا ليتني كنت ترابا الله